بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد ومولاي وحبيبي وقرة عين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن على دربه إلى يوم الدين فأشكر أخي صلاح والإخوة القائمين على جمعية المحرق الخيرية على هذه الدعوة وعلى هذه الثقة و. أشكر جميع إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي وأباي وأمهاتي في مملكة البحرين العزيزة الحبيبة إلى قلوبنا وجميع من يستمع إلينا وأسأل الله تبارك وتعالى نجعل يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وكما تفضلتم فإن موضوع حديثنا في هذه الليلة هو كيف نصل إلى القمة الهمة العالية التي توصلنا إلى القمة وكل يريد أن يصل إلى القمة ولا شك في هذا فإن شاء الله تعالى نستعرض في هذه الدقائق ما يسر الله تبارك وتعالى مما يدور حول هذا الموضوع القيم المهم جدا. والذي يحتاجه كل واحد منا وللتذكير فقط فنحن في ليلة الخميس ليلة الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة اثنين واربعين واربعمائة بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثامن والعشرين من شهر أبريل من يناير عفواً لسنة 21 و2000 من الميلاد وحديثنا كما قلت عن الوصول إلى القمة الهمة إلى الوصول إلى القمة التي كلنا يريدها ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر أقول بعد الحمد لله والصلاة على رسوله إن كمال الإنسان مداره على أصلين عظيمين الأول معرفة الحق من الباطل والثاني إيثار الحق على الباطل ليس كل أحد يمكنه أن يعرف الحق من الباطل ولكن من قصد ذلك وسعى إليه قال ربنا تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ثم بعد أن يعرف الإنسان الحق من الباطل هنا تأتي مسألة أخرى وهي إيثار الحق على الباطل أي طلب الحق وإيثاره وتقديمه على الباطل لأن هناك من يعرف الحق ولكنه يقدم الباطل على الحق لهوا في نفسه أو لأي سبب آخر فنحتاج إلى معرفة الحق من الباطل ونحتاج إلى إثار الحق على الباطل وتقديمه عليه وهذا كما قال أهل العلم يحتاج إلى نية صادقة وهمة عالية نية صادقة وهمة عالية ولذلك قال بعض أهل العلمي همة المؤمن أبلغ من عمله همة المؤمن أبلغ من عمله الهمة من أعمال القلوب وأعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال البدن وقد جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه أخرج الإمام مسلم في صحيحه أهم شيء أن يكون سأل الله بصدق سبحانه وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن من تخلف عن تبوك لعذر غزوة تبوك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من استطاع أن يخرج أن يخرج فهناك من عجز عن الخروج ما عنده ما يحمله ما عنده فرس ما عنده سلاح ما يستطيع أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم قد خرجوا إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ماديا إلا كانوا معكم أي في الأجر قال حبسهم العذر وهذا أيضا نخرجه الإمام مسلم في صحيحه وكذا البخاري في صحيحه وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق درهم مئة ألف درهم بماذا؟ بالنية الصالحة سبق درهم مئة ألف درهم اخرجه الإمام أحمد امرؤ القيس شاعر معروف بل هو أمير الشعراء في الجاهلية امرؤ القيس هذا كندي وكان همه النساء والتراف منعم والده ملك كندا فهو منعم مترف جدا وكان منشغلا بالمتع والشهوات منصرفا عن غيرها من معالي الأمور قدر الله أنه قتل أبوه قتله عمه وسلب الملك من أبيه فتغيرت حياته إمرء القيس وقضى بقية حياته في طلب ملك أبيه حتى مات تغيرت حياته تماما بهذا الحدث صارت همته عالية بعد أن كانت همته الشهوات شهوات بطن وشهوات فرجه صار بعد ذلك همه في طلب ملك أبيه ولذلك قال فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي ولما خرج في طلب ملك أبيه إلى قيصر يطلب منه المساعدة يقول لصاحبه وقد بكى صاحبه من الطريق قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أننا لاحقون بقيصر فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا هكذا جعل حياته أن يصل إلى الملك أو يموت فيعدر وعلى كل حال الناس متفاوتون في هممهم كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز إن سعيكم تشتى قد أحسن الشاعر حين قال على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم اجتمع يوما عبد الله بن عمر ومصعب ابن الزبير وعروة ابن الزبير وعبد الملك بن مروان هؤلاء الاربع اجتمعوا فقال مصعب ابن الزبير لهم تمنوا كل واحد يتمنى امنيا لعلها تتحقق فقالوا ابدأ انت أنت صاحب الفكرة ابدأ أنت فقال مصعب بن الزبير أتمنى إمارة العراق وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وأن أتزوج عائشة بنت طلحة كانت مشهورتين بالجمال ومن نسب طيب ومن بيت كريم فقال عروة أما أنا فأتمنى أن نحمل العلم وأن يحمل الناس العلم عني قال عبد الملك بن مروان أما أنا فأتمنى الخلافة قال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى الجنة يقول عبد الملك بن عمير راوي هذه القصة يقول أما مصعى بن الزبير فتولى على العراق وتزوج سكينة بنت الحسين وتزوج عائشته بنت طلحة يعني تحققت أمنيته وأما عروة بن الزبير فحمل العلم وحمل الناس عنه العلم قالوا أما عبد الملك بن مروان فإنه نال الخلافة وأما عبد الله بن عمر فأسأل الله أن يكون استجاب دعائه وأسكنه الجنة ربيعه ابن كعب الأسلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة سلني ما شئت اطلب اريد اخدمك اريد ان اعطيك اريد ان احذيك سلني فقال ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم اسألك مرافقتك في الجنة قال او غير ذلك قال هو ذلك هذا الذي أريد مرافقتك ليس الجنة فقط بل يريد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قال أسألك مرافقتك في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود هم عالية ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن سألتم الله الجنة فاسأله الفردوس. بعض الناس يقول اللهم نسألك الجنة لو عند الباب هو طبعا الجنة في أي مكان فيها أنت في نعمة عظيمة ولكن ما البان عن تكون همتك عالية فإن الله كريم سبحانه وتعالى وهب معطاء جل وعلا فسل الله الفردوس سبحانه وتعالى فيمدغ أن تكون هممنا عالية وليا وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابا عكاشة ابن محصن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعون ألف من أمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، فقال عكاش بن محصن يا رسول الله الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم سبق الناس كلهم في طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مع ذلك مات شهيدا كما هو مشهور في معركة الحديقة ضد المرتدين فالقصد إذن أنه ينبغي الإنسان تكون همته عالية قد نصوص في كتاب الله تبارك وتعالى تبين أصحاب الهمة العالية قال الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا إذا لم يسوي الله تبارك وتعالى بينهم وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمة ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها أخرجه الطبراني فمعالي الأمور الله يحبها الله يريدها منا سبحانه وتعالى ويكره سفسافها المسائل الدونية هذه لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا يرضاها وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والله ما أنزلت آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت وأين أنزلت إلى الآن هذا شيء ماضي ثم ماذا قال؟ والله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبارك وتعالى تبلغه المطايا لأتيته همة عالية هو يرى أنه لا أحد أعلم منه بكتاب الله تبارك وتعالى في آيات الله جل وعلا فيما أنزلت وأين أنزلت ومع هذا يقول لو أعلم أحدا أعلم مني فإن وتصله المطايا فإني سأرتحل إلى أن أصله وأحصل عنه العلم وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوما لأصحابه ما أنفق أحد زوجين في سبيل الله تبارك وتعالى إلا نادى مناد يوم القيامة فينادى أهل الصلاة من باب الصلاة وأهل الصدقة من باب الصدقة وأهل الصيام من باب الريان وأهل الجهاد من أهل الجهاد أبواب الجنة ثمانية وكل باب ينادى منه من كان مهتما بهذا الأمر فبعض الناس همته الصدق وبعض الناس همته الصلاة وآخرون همته الصيام وآخرون همته الدعوة الله وآخرون همته الجاب سبيل الله الناس متفاوتون في همامهم فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما على من دعي من أحد هذه الأبواب من ضرورة ولكن هل يدعى أحد من جميع هذه الأبواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هناك من يدعى من جميع هذه الأبواب متميز في الصلاة متميز في الصيام متميز في القرآن متميز في الدعوة متميز في الجهاد متميز في البر متميز في الامر بن متميز في كل شيء قال نعم وأرجو أن تكون أنت. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوماً من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا. قال من صلى اليوم على جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق منكم اليوم؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جت مئة إلا دخل الجنة. الله يجعلني وإياكم من أهليها يقول معاوية ابن عبد الله بن جعفر أرى نفسي تتوق إلى أمور ويقصر دون مبلغهن حالي فنفسي لا تطاوعني ببخل ومالي لا يبلغني في عالي يقول يعني أنا عندي هم عالية في النفقة في سبيل الله نفسي ما ما أستطيع عليها وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام ولذا جاء عن سعد بن عبادة رضي الله عنه سعد بن عبادة هذا كان من كرماء العرب ومن كرماء المسلمين يذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن سعد بن عبادة يقول منذ هاجر هو سيد الخزرج يقول منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن توفاه الله نحن نعلم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لبث في المدينة عشر سنوات لما نتكلم عن عشر سنوات وفي كل سنة كما يقول اليوم ثلاثمائة وخمسة وستين يوم فنحن نتكلم عن ثلاثة آلاف وستمائة وخمسين يوم مكتها النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم يقول الذهب لا يكاد يمر يوم إلا وسعد بن عبادة يهدي للنبي هدية. تصور؟ ما يكاد يمر يوم إلا ويهدي للنبي هدية. صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من دعاء سعد بن عبادة أنه كان يقول اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي. كريم اللهم إني لا أصلح الفقر ولا يصلح الفقر لي اللهم أغنني من فضلك حتى أكون دائما غنيا مستغنيا مكتفيا منفقا اللهم أغنني من فضلك الهمة العالية في حياة الإنسان مهمة جدا ذكر من ترجم للإمام أحمد بن حنبر رحمه الله تعالى أنه اتفق هو ويحب معين وأحمد بن منصور الرمادي أن يسافروا إلى صنعاء حيث هناك عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدث أن يذهبوا إليه ليسمعوا منه الحديث فاتفقوا على أن يخرجوا من بغداد إلى صنعاء بسماع الحديث من عبد الرزاق ولكن قالوا نحج بيت الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك نتطلق إلى اليمن وقدر الله تبارك وتعالى أما ذهبوا إلى الحج وإذا عبد الرزاق قد حج تلك السنة فلقيه يحيى بن معين عند المقام فجاء وسلم عليه وفرح فرحا كثيرا قال كنا سنذهب إليك في اليمن لنسمع منك الحديث وقد أتى بك الله جل وعلا إلى مكة فمتى تعيدنا حتى نسمع منك؟ قال غدا فذهب يحيى المعين فرحا إلى أحمد بن حنبل قال أتدري إن الله تبارك وتعالى قد يسر لنا أمورا قال وماذاك؟ قال ألسنا كنا سنذهب إلى عبد الرزاق في اليمن؟ قال نعم قال عبد الرزاق موجود في الحج وأخذت منه موعدا وغدا سيحدثنا فقال له أحمد وما نصنع بنيتنا؟ قال ماذا؟ قال وما نصنع بنيتنا نحن نوينا أن نزوره نوينا أن نشد الرحال لطلب العلم قال وما نصنع بنيتنا؟ ارجع اذهب إليه فاعتذر منه وقل سنأتيك بصنعاء إن شاء الله تعالى وفعلا ذهب يحب المعين واعتذر من عبد الرزاق قال نأتيك هناك والعلم يؤتى وفعلا سافر أحمد ويحب معين إلى صنعاء وطلب العلم وجلس سنوات في اليمن يطلب العلم رحم الله أئمتنا كيف كانوا حريصين على طلب العلم وعلى ثبات نياتهم هم عالية. البخاري رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه كان عنده بذ قماش. فقال أذهب إلى السوق وأبيعه. فذهب إلى السوق، فعرضه للبيع، فلم يأتي بالسعر الذي يريده. جاب خمسة آلاف وهو كان يريده أغلى من ذلك عشرة آلاف أو قريب من ذلك. فرجع ولم يبيع شيئا فلما رجع إلى بيتي قال سبحان الله غدا أذهب إلى السوق مرة ثانية ويضيع وقتي وقتي يضيع بالسوق لست من أهل الأسواق غدا سأذهب وأبيعه بخمسة آلاف لأول من يطلبه وينتهي أمري وانتهى كل شيء خلاص حتى أتفرق لما هو أهم فقدر الله تبارك وتعالى لما ذهب إلى السوق أول من استقبله بالسوق عرض عليه عشرة آلاف السعر الذي كان يريده بالأمس قال تبيع ما عندك بعشرة آلاف فقال البخاري كنت أطلبها بالأمس ولكني نويت اليوم أن أبيعه بخمسة آلاف ولن أغير نيتي بخمسة آلاف خذها بخمسة فباعها بخمسة آلاف ولم يغير نيته، والأمر كما قيل ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أمد الدهر بيننا همة عالية والهمة نوعان كما قال أهل العلم جبلة واكتساب جبلة خلقة موهبة عطاء من من الله جل وعلا وهناك مكتسبة اجتهد الإنسان يتعب يدرب نفسه قد أفلح من زكاها يدرب نفسه حتى تتطوع له فهذه همة مكتسبة فهمة جبلية وهمة مكتسبة يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إن لي نفسا تواقة تتوق إلى الإمارة نفسي تواقة كانت تريد الإمارة أن أكون أميرا فنلت الإمارة فتاقت إلى الخلافة صار أميرا على المدينة يقول الآن لما نلت الإمارة الآن أريد ما هو أبعد من الإمارة تواقة هم عالية قال فتاقت إلى الخلافة فنلت الخلافة قال والآن تتوق إلى الجنة الآن أريد الجنة مع أن الناس لو وصلوا لمثل هذا المكان لا يعني كل الناس طبعا بعض الناس لوصل إلى هذا المكان يظن أنه وصل إلى القمة هو زهد بالخلافة بمجرد أن نالها لأنه تذكر الجنة فصارت نفسه تتوق إلى الجنة الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يقول همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا أسباب علو الهمة ما هي الأسباب التي تجعلك أو تجعلك عالي الهمة ذكر أهل العلم غير سبب الجبلة والخلق والهبة من الله تبارك وتعالى قالوا تربية الوالدين وقد قيل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه فالأب والأم يغرساني في أولادهما علو والهمة التربية بصورة أو بأخرى وقد ذكر عن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أم عاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين أنها كانت يوماً تنظر إلى معاوية وهو صغير يلعب مع الأولاد لما كان صغيرا طفلا صغيرا يلعب مع الأولاد وكان هو الذي يقودهم افعل كذا لا تفعل كذا هذه خلقة في الإنسان هبة من الله تبارك وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش هؤلاء الله أعطاهم جبلة قيادة قادة جبلة من الله تبارك وتعالى فكان يقود الأطفال ويطيعونه الذين هم في سنه فمر الرجل فقال هذا الغلام إذا كبر سيسود قومه فراثة تفرس به رآه طبيعته طبيعة عمله طاعة الأولاد له قال هذا إذا كبر سيسود قومه سمعته هند بنت عتبة أم عاوية ماذا قال قالت وأته إن لم يسود إلا قومه وهذا طبعا قبل الإسلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قالت وأته إن لم يسود إلا قومه وفعلا صاد المسلمين كلهم ليس قومه قريش. صار خليفة للمسلمين 20 سنة. رضي الله عنه فأثر الوالدين يكون بصمة في حياة الولد ذكرا كان أو أنثى أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله بن الزبير دخل عليه عبد الله بن الزبير بعد أن حاصره الحجاج دخل على أمه فقال يا أمي يقول عبد الله بن الزبير إنهم سيقتلونني وبلغني أنهم قد يمثلون بي تمثيل يعني قطع الأنف قطع الأذن قطع اللسان هذا تمثيل يسمى قال قال بلغ أنهم قد يمثلون بي فماذا قالت له أمه قالت تسلم قالت اعتذر لا قالت يا بني لا يضر سلخ الشاتي بعد ذبحها ما يهمك هذا انت ميت لا يهم سلخ الشاتي بعد ذبحها إذا قلت فليمثل فليفعل ما شاء فلا يضر كذلك شيئا وقالت له لضربة بالسيف في عز خير من ضربة بالصوت على ذل الله أكبر هذه ام هذه الأم هذه أسماء من أبي بكر رضي الله عنها. هكذا تربي ولدها عبد الله ابن السبيل والأمثلة كثيرة حقيقة في قضية تربية الأولاد على الهمة العالية وغير ذلك لكن الوقت لا يسع لي ذكر أكثر من ذلك السبب الثاني لعلو الهمة الثناء والتشجيع. أحيان الإنسان يحتاج إلى كلمة ثناء، إلى كلمة تشجيع، فتعلو همته. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وذكرت له رؤيا رآها عبد الله بن عمر أخوها رأى رؤيا، فأخبر بها حفصة. فجاءت حدثت النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى عبد الله بن عمر فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فبلغته حفصة بما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول نافع مولى عبد الله بن عمر فكان لا لا يترك قيام الليل بعد ذلك بعد خلص هذه الكلمة المشجعة من النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كذا يقوم الليل جعلته متمسكا بقيام الليل إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى كلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما وقعت الفتنة في زمن المعتصم والقول بخلق القرآن وأخذ أحمد إلى السياط يعني إلى أن يجلد حتى يترك ما يقول، حتى يتوب من قوله أن القرآن غير مخلوق، فلما أخذ حتى يجلد جاءه لص فجذب ثوبه لص معه في السجن، مسجون معه. يقول أحمد فجذب ثوبي يعني يبي يكلمني، فلتفت إليه فقال هل تعرفني؟ هذا اللص يقول للإمام أحمد هل تعرفني؟ فقال أحمد لا لا أعرفك قال أنا أبو الهيثم العيار الطرار الطرار يعني السارق قال أنا أبو الهيثم العيار الطرار اللص قال تفضل قال يقول عن نفسي هذا أبو الهيثم قال ضربت ثمانية عشر ألف صوت مفرقة يعني كذا مرة يأتون بي وأجلد وهذا جلدت 18 ألف صوت يقول جلدته 18 ألف صوت مفرقة وصبرت في طاعة الشيطان لأنه يجلد لأنه يعني يفعل خطأا قال في طاعة الشيطان صبرت على 18 ألف صوت ثم قال فاصبر في طاعة الرحمن يقول لي أحمد فقال له الإمام أحمد أعد علي ما قلت فأعاد عليه فقال ثبتك الله كما ثبتت، يعني كلمة أثرت ورفعت من همته وشجعته على أن يثبت على ما كان عليه كذلك مما يكون سببا في علو الهمة الأحداث التي تقع للأمة وإذا قيل لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلن حيان بعض الأشياء التي نراها في هذه الدنيا قد نرى أنها سيئة وأنها متعبة وأنها مزعجة وأن وأن وأن وأن, وأن لكن لا تدري أين الخير لعل عتبك محمود عواقبه أنت ما تدري فربما صحت الأجسام بالعلل فالحروب الصليبية التي تسلط بها الصليبيون على المسلمين هي التي أخرجت لنا نور الدين زنكي وهي التي أخرجت لنا صلاح الدين الأيوبي حروب التتار هي التي أخرجت لنا قطز وبيبرز وبينتيميا. الباطنيون الذين حكموا مصر هم الذين أخرجوا لنا ابن دقيق العيد والغزالي وأمثالهم. وعظمت همتهم لما كثر الشر ظهر أهل الخير. فأحياناً مثل هذه الأحداث تخرج لنا الأقوياء الصالحين كذلك من أسباب علو الهمة أن الإنسان يعرض عن الجاهلين ويصون كرامته فتعلو همته عندما يبتعد عن مجالس هؤلاء ويجلس في مجالس الصالحين في مجالس الأتقياء في مجالس أصحاب الهمة العالية فيتأثر بهم فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ولذا قال الله تبارك وتعالى: خذي العفوة وأمر بالعرف وأرض عن الجاهلين ويقول الشاعر يخاطب السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة جاء سفيه إلى الأحنف بن قيس والأحنف بن قيس مختلفوا فيه هل هو صحابي أو مخضرم يعني من كبار التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم مختلفوا فيه الأحنف بن قيس رضي الله عنه وكان سيد بني تميم فجاءه رجل ف وهذا الرجل سفيه فقال للأحنف بن قيس والله لئن قلت كلمة لأتبعنها بعشر يعني تقول كلمة أرد عليك بعشر لئن قلت كلمة لأتبعنها بعشر فقال له الأحنف فلكنك لو قلت عشر لم تسمع مني واحدة ترفع ترفع عن السفهاء وعن الجاهلين وكما قيل وعيشي تحت ظل السيف أو تحت ظل العز يوما ولا تحت المذلة ألف عامل ويقول الآخر ولقد أبيت على الطوى وأضله حتى أنال به كريمة المأكل فإذا تعد الإنسان عن هذه الأمور لا شك أنه سيكون عالي الهمة من أسباب علو الهمة طلب الجنة إذا فكر الإنسان ما هو الثمن؟ الثمن الجنة عمير بن الحمام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن الحمام بخن بخن يا رسول الله قال ما حملك على أن تقول ذلك بخن بخن قال لا والله يرسل الله إلا رجان أكون من أهلها قال فأنت من أهلها وكانت بيده تمرات فأكل تمره ثم أكل الثانية ثم قال هل أنا أعيش حتى أكمل هذه التمرات فألقى التمرات ودخل في العدو حتى قتل شهيد رضي الله عنه وآله كما خرج الإمام مسلم هذه القصة في صحيحه فإذا عرف الإنسان ما سيصل إليه أو ما سيناله من خلال هذه الهمة العالية عظومت همتهم فإذا كانت ثمن الجنة ساعد ذلك في علو الهمة أما مجالات علو الهمة فمنها طلب العلم طلب العلم مجال عظيم لعلو الهمة ويذكرون عن شعبة ابن الحجاج رضي الله عنه أنه سمع حديثا غريبا يرويه أبو إسحاق السبيعي عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أبا إسحاق هل سمعته من عقبة قال لا قال ممن سمعته قال سمعته من عبد الله بن عطاء شعبة الآن في الكوفة يقول ممن سمعته قال من عبد الله بن عطاء قال وين عبد الله بن عطاء في مكة فسافر إلى مكة وعلى حمار سافر على حمار من الكوفة إلى مكة ليسمع حديثا فلما وصل إلى مكة سأل عن عبد الله بن عطاء فلقيه فقال أنت حدثت بهذا عن عقبة بن عامر قال نعم قال سمعته من عقبة مباشرة قال لا قال ممن سمعته قال من سعد بن إبراهيم قال أين قال في المدينة فسافر إلى المدينة حتى وصل إلى سعد بن إبراهيم فقال أنت حدثت بهذا الحديث عن عقبة قال نعم قال هل سمعته من عقبة قال لا قال ممن سمعته قال خرج منكم من العراق سمعته من زيادة بن مخراق في البصرة قال سبحان الله ما هذا الحديث بدأ كوفيا ثم صار مكيا ثم ميدنيا والآن رجع بصريا فسافر إلى البصرة على حديث فلقي زيادة بن مخراق فقال أنت حدثت بهذا الحديث قال نعم قال سمعته من عقبة بن عامر قال لا قال من سمعته قال من شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر فقال شعبة أفسد علي رحلتي أي شهر بن حوشب لأنه ضعيف ولذا كان شعبه يقال له أمير المؤمنين في الحديث لهمته العالية وطلبه للعلم وحرصه عليه وبذله المال والوقت والجهد في سبيل تحصيل العلم هم عالية ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما مات كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صرت أذهب إلى بيوت الأنصار فكنت أنام على عتبة الباب وتأتي الرياح فتسف علي الرمال وأنا جالس عندنا فإذا خرج لي العصر آني قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ما جاء بك قال أسألك عن حديث قال هل دعوتني فآتيك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم قال الحلم العلم حق أن يؤتى يقول وكان لي صاحب من الأنصار يقول أتظن أن الناس يحتاجون إليك يوما حتى تطلب العلم أصحاب النبي كثر فمات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الناس إلى العبادلة إلى عبد الله بن عمر عبد الله بن العباس عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر بن العاص ارجع إلى كتب التفسير الآن جل الروايات في التفسير عن الصحابة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه هم عالية في طلب العلم محمد فؤاد عبد الباقي لعل الكثيرين لا يعرفونه رحمه الله محمد فؤاد عبد الباقي هذا نصري رحمه الله تعالى كان يصوم الدهر لا يفطر إلا يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وأيام التشريق وكان لا يخرج من بيته إلا يوم الجمعة لصلاة الجمعة فيذهب إلى زيارة أخته ثم يصلي الجمعة ثم يذهب إلى الدكان فيشتري سبع علب من المعلبات هذه البازلاء أو الفاصوليا أو اللوبة أو غيرها ولا يطبخها حتى لا يضيع وقته فإذا جاء وقت الفطور فتح إحدى هذه العلب وأكلها ومنكب على القراءة وطلب العلم رحمه الله تعالى حتى أخرج لنا فتح الباري بتحقيقه وصحيح مسلم وموطأ مالك وسنن ابن ماجه وجامع الترمذي لكنه لم يكمله مات رحمه الله تبارك وتعالى وهو الذي أخرج لنا المعجم الفهرس القرآن الكريم المعجم الفهرس السنة النبوية ترجمهما رحمه الله تعالى هذا الرجل كان آية في حفظ الوقت والهمة العالية في طلب العلم أبو حاتم الرازي خرج مع أبي زرعة ومعهما ابن أبي حاتم وكان كل يوم عندما يذهبون إلى الدرس يرجعون يراجعون ما أخذوه في الدرس ثم ينامان أو ينامون ثم يقومون للدرس وهكذا كل يوم حتى ما عندهم وقت لشراء الطعام وطبخه ففي يوم من الأيام تغيب أحد العلماء أحد المحدثين بسبب ما يقول فقلنا اليوم نذهب إلى السوق يقول فذهبنا إلى السوق واشترينا سمكة لأكلها فلما وصلنا إلى البيت قالوا جاء إلى المدينة محدث المدينة التي يم فيها أحد المحدثين جاء فننطلق إليه فتركوا السمكة وذهبوا إلى طلب العلم واستمروا هكذا ثلاث أيام حتى خشوا أن تتلف السمكة ما عندهم وقت يطبخونها، فأكلوها نية. هذا طلب العلم هذا الجد في طلب العلم. وإذا قال أبو حاتم رحمه الله تعالى لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. كذلك من مجالات طلب العلم الهمة العالية العبادة. دخل أعرابي على الحجاج وكان الحجاج على ما فيه من الظلم وسوء السيرة إلا إنه كان كريما قالوا إنه ما كان يأكل وحدها أبدا فقال لخدمه أو كان خارجا من قصره أو كذا فقال ابحثوا لي عن رجل يأكل معي فوجدوا أعرابيا رجل من أهل بادية فقال كلم الأمير فجاء هذا العربي دخل على الحجاج نعم فقال له الحجاج لا أريد منك شيئا فقط كل معي بس ما أريد, شيء أريد أحد أن يأكل معي ما عرفاك اللي هو وحدي فقال له العربي دعاني من هو خير منك الله هذا كلام يقال للحجاج قال دعاني من هو خير منك قال هو من هذا قال الله دعاني إلى الصيام فصمت ما إذا يقول لا فقال له الحجاج أفطر اليوم وصم غدا فقال العربي أفعل إذا ضمنت لي أن أعيش إلى غدا قال ليس لي ذلك ولكن اليوم حار حر اليوم اليوم حار لماذا أنت صائم قال نار جهنم أشد حرا قال الطعام طيب لذيذ لا يفوتك. قال والله ما طيبته أنت ولا يد الطباخ وإنما طيبته العافية. قال فأخد جيده. وهيك طب. فأمره أن يخرج طاووس بن كيسان صاحب صاحبهم عالية كان يصلي الليل فكان يتعب من طول القيام فكان يضرب فخذه بيده ويقول أيظن أصحاب محمد أن يسبقون إليه والله لنزاحمنهم عليه لنزاحمنهم على النبي صلى الله عليه وسلم همة عالية في العبادة همة عالية في البحث عن الحق ثلمان الفارس من يقرأ قصة ثلمان الفارس راح يبصب عجيب خرج من أبيه وتنصر بحثا عن الحقيقة ثم خرج إلى الشام ثم خرج من الشام إلى الموصل ثم رجع إلى نصيبين ثم إلى عمورية ثم إلى المدينة كل هذا بحثا عن الحق هم عالية في البحث عن الحق عبد الله بن عبد الله الميورقي أبو محمد وبحثه عن الحق وموجودة قصته في كتابه تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب جميلة قصته في بحثه عن الحق ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم كل هذه القصص ولكن الوقت لا يسأل وإنما نشير إليها إشارات الهمة العالية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف لما خرج يدعو إلى الله تبارك وتعالى رحلة عجيبة مع زيد بن حارثة فأطل تبليغ دين الله تبارك وتعالى وكذلك لابد أن نعلم أن الناس في بحثهم عن الحقيقة لابد أن تكون همهم عالية حتى يصلوا إلى الحقيقة التي يريدون. محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى له كلمات جميلة جدا في الهمم العالية. هو تونسي عاش في مصر. يقول محمد الخضر حسين كبير الهمة يخاطبك يخاطبني يخاطبك يخاطبنا جميعا يقول كبير الهمة دوما في عناء وهو أبدا في نصب لا ينقضي وتعب لا يفرع لأنه على طول التعبان نصب يعني جهد مبذول يقول لأن من علت همته وكبرت طلب العلوم كلها ولم تقتصر همته على بعضها وطلب من كل علم نهايته قالوا هذا لا يحتمله البدن لا يحتمل وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام يقول ثم يرى أن المراد من العلم العمل فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار علم وعمل قال والجمع بين ذلك وبين العلم صحب يعني بين العمل والعلم صحب ثم قال ثم يرى مرحلة ثالثة ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لا بد من فقط يأخذ حاجته فقط قال ويحب الإثار ولا يقدر على البخل ويتقاضاه الكرم والبذل وتمنعه عزة النفس من الكسب من وجوه التبذل فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر وتأثر بدنه وعائلته إن أمسك فطبعه يأبى ذلك ولكن تعب عال الهمة راحة في المعنى وراحة قصير الهم الهمة تعب وشين إن كان ثمة فهم هل تكون همّت منا إذا قيم نفسك قيمي نفسك لتكن عظيمة الهمة كبيرة الهمة أولا الحسرة والندم على ضياء ما مضى من الوقت والحرص على ما بقي من الوقت الثاني دائما طلب معالي الأمور نطلب معالي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها طلب معالي الأمور العزم والثبات وعدم التردد وقد أرسل أحد القادة إلى, أحد إلى أبي بجعفر المنصور يقول له إذا كنت ذا رأي فكن ذا بصيرة فإن فساد الرأي أن تتعجله فرد عليها أبو جعفر إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد اعزم توكل كذلك اهتم بحالك وحال من, دو من حولك من المسلمين حتى تكون عالي الهمة ونشغل البال ليس همك طعامك وشرابك ونومك حياتك الخاصة توسع من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم حديث ضعيف لكن المعنى صحيح اهتم بمن حولك لا تنظر إلى حاجتك أنت فقط بل انتقل إلى مساعدتي غيرك والاهتمام بأحوالهم كذلك انظر إلى إنجازاتك ماذا أنجزت وماذا تريد أن تنجز حتى تكون عالية الهمة السعادة في العمل كن سعيدا وأن تعمل. أتحذن كن سعيدا فرحا أن الله وفقك إلى علو الهمة التي ضاعت عند كثير من الناس لا تستوحش من قلة السالكين ولا من كثرة الهالكين واعلم أن هؤلاء القلة هم المحبون عند الله الذي يحبهم الله جل وعلا كذلك كن متميزا كن متميزا بالخير وأخيرا فاستبقوا الخيرات أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وياكم من المتسابقين الخيرات من أصحاب الهمة العالية، وأن نكون من أصحاب معالي الأمور، وأن نبتعد عن سفسافها، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خير شيخنا على ما قدمت. الله يحفظكم. سأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات فضيلتكم. الله يحفظكم والآن السادة الكرام الحضور يمكنكم. تجهيز الأسئلة على عجالة لكن في صلب الموضوع تكرما وسوف نبدأ شيخنا لدينا سؤال واحد ثم نبدأ بالحضور أحسن الله إليكم كيف معالجت الفتور في الهمة كما قلنا قبل قليل <تصفيق> إذا فترت الهم عند الإنسان فإنه يعالجها ب. ما يرجوه من خلال هذه الإمة العالية ماذا تريد أنت؟ تريد الجنة؟ فإذا كان الهدف نبيلا فإن هذا يخف عن الإنسان يعني وطأة المشاق والتعب والفتور كل هذا يذهب إذا عرف الهدف الذي يريده مثل الطلب الآن عندما يدرس الإنسان ويتعب ويبذل جهدا كبيرا وغيره يلعب لكنه يفكر غدا سأنال نسبة عالية ثم بعد ذلك أدخل الكلية التي أريدها وهكذا فصاحب الهم العالية إذا فكر فيما يترتب وينال بعد ذلك يهون عليه ذلك الأمر ويكون مقداما سعيدا الأمر الثاني أن يكثر من قراءة سير السلف الصالح على رأسهم الأنبياء صلوات ربي وسلامه وهمتهم العالية في الدعوة الله تبارك وتعالى ثم سير السلف الصالح كيف كانت همتهم عالية ثم في الطلب في الدعوة في العبادة وغير ذلك مما ذكرناه من الأمثلة الأمر الثالث إذا جاء الإنسان الفتور يبحث عن من يعينه وأن يتعاون مع إخوانه في مشروع معين مثلا بحيث أنه يشجع أحدهما أو بعضهما بعضهم بعضا في هذا المشروع وكل هذه إن شاء الله من أسباب يعني إذهاب هذا الفتور والله أعلم أحسن الله إليكم السائل يسأل يقول هل يمكن أن تكون الهم فقط للآخرة طبعا المسلم مطلوب منه أن تكون الآخرة هي الهم العظيم له ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها سعى وهو لا شك لكن ما يمنع هذا الإنسان يعني يسعى لهذه الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج للعباد والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قال أهل العلم قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة مع غيرهم خالصة أي لهم يوم القيامة يبدو انه كثير النوم شيخنا <تصفيق> على كل حال يعني هذا دليل على ضعف في الهمة وضعف ال خلنا نقول الرؤية للأمام ما ما, ما يعرف ماذا يريد وذاك الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكئتم كثيرة ولم ولا ما على الفرش فالإنسان إذا عرف السبب أو الحكمة التي لأجله لأجلها خلقه الله جل وعلا وما خلقت الجنة والإنس ليعبدون لو عرف ما عد الله له في الجنة لا ذهب عنه كل هذا وأنا أنصح أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي أنصح بالإكثار من قراءة سورة الدهر سورة الإنسان هذه التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه فجر الجمعة تقريبا دائما يقرأ هذه السورة من يكثر من قراءة هذه السورة ويرى فيها أحوال المؤمنين وبعد ذلك الجزاء المرتبة على ذلك أنا أتصور ستعلو همته جدا أسأل الله أنجعلنا وإياكم كذلك أو ليس سؤال إنما يقول أين نذهب نحن بأعمالنا الحزيلة مع أصحاب الهمم من الساطقين كما قال طاووس بن كيسان نقلنا عنه قريبا كان يصلي يقوم الليل ويضرب فخدة ويقول أيظن أصحاب محمد أن يسبقون إليه والله لا نزاحمنهم عليه لو كان طاوس بن كيسان يرى أنه كيف أصل أنا إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاذ كيف أصلها لخمل ذكره لكنه قال لنزاحمنهم عليه. فالله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذه الأمة الخير باق فيها في أولها وآخرها كالغيث كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه كلام لكن القصد أن هذه الأمة فيها خير عظيم جدا ولو كان علماؤنا الذين عشنا معهم وأدركناهم كالشيخ بن باز مثل الشيخ بن عثيمين الشيخ الألباني أو من لم ندركهم كشيخ بن سعد الشيخ الشنقيطي أو غيره يعني هؤلاء لو كانوا ينظرون مثل نظرنا الآن ما اشتهد أحد ولا بدل أحد انظر سير العلماء والعباد من هذه الأمة ما قالوا هذا الكلام لأن هذا الكلام من إبليس الذي يخذل به الناس عن البذل والطلب والعبادة والتقوى وغير ذلك فهذا الكلام تخذيل بل قل اعملوا يعمل الإنسان ويجتهد إن شاء الله تعالى نعم شيخنا هناك عدد من الأخوة يعني يطلب من فضيلتكم ذكر بعض الكتب من كتب يعني السيرة التي يعني تعين على يعني الهمة. لن لن أذكر كثير من الكتب. أنا أقول اقرأ سير علام النبلاء. الله. سير علام النبلاء هذا الكتاب أنا أتكلم عن نفسي. يعني كلما قرأت فيه كلما يعني شعرت إني يعني بودي أن أصل إلى هؤلاء النبلاء. أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب حقيقة وكتاب جيد والإمام محدث الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى أنصح بقراءته. هل شيخنا مسموح الآن يعني ندخل بعض الأسئلة ليأتي أراها في حقيقة مهمة كتاب ممكن شيخنا سؤال واحد نعم سم يقول يا شيخ كيف أستطيع أن أتخلص من الفتنة التي أنا واقع فيها عليه الله يفتح عليك شيخنا في نصيحة هذا الأخ. ما ذكر نوع لا لم يذكر. على كل حال، الله سبحانه وتعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثتهم البأساء والضراء وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول سبحانه وتعالى الف لام ميم حاسب الناس أيتركوا يقول آمنوا وهم وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. والله تبارك وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل هذه الدنيا هي دار فتنة أصلا وذاك الإنسان العاقل هو الذي يستحضر هذا الأمر أنها هذه دار ابتلاء فلو فكر فيما عد الله لأهل الجنة وكيف تعامل الصالحون مع هذه الفتن كما قال يوسف عيسى السلام عليه وسلم لما تهيأت له امرأة العز وقال تهيت قال معاذ الله إنه ربي أحسنه مثوى، إنه لا يفلح الظالمون، فلو تذكر الإنسان سير هؤلاء الصالحين، من الأنبياء، وسلفهم ممن تبعهم على هداهم، أنا أتصور أنه سينجو من هذه الفتن مع الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا توجه بصدق إلى الله تبارك وتعالى وسأله أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فإن الله تبارك وتعالى يذهب هذا كله يقول الله جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وهذا لعله إن شاء الله تعالى يكون جوابا لهذا السؤال والله المستعان يا يعني تريد رأيك بالخروج على الحكام ولات الأمر وأنا تعمتا نذكر هذا السؤال كي توضح لهم يا شيخ هذا أنا الموضوع. عندي يعني شريت كامل في هذا الموضوع تكلمت فيه عن الخروج على ولات الأمر وحكمه وحكمه وحكمه وقلت أنه لا يجوز الخروج أصلا على ولات الأمور وتجب الطاعة في طاعة الله تبارك وتعالى وإذا أمرون بمعصية فلا نطيعهم في ذلك وليس معنى لا نطيعهم أننا نخرج عليهم ولكن ندعو لهم وأن يصلحهم الله وأن يصلح لهم البطانة وغير ذلك أما أن الخروج عليهم فهذا لا يجوز قطعا إنعم لا تسأل يعني في صلب الموضوع. نعم. طيب، شيخ. تبي تألف سؤال؟ <تصفيق> طيب، شيخ. أنا عند إحنا عندنا سؤال واحد سريع على يكون في صلب الموضوع. الشيخ ذكرتم فضيلتكم يعني أمثال عظيمة من أمة السلف رضي الله عنهم. وكذلك ضربتم مثالين. في الشيخ محمد فؤاد والشيخ محمد الخضر نعم فهذا يعني لو ادنا يعني أحد شايخنا الذين يعني زحمت الركب أنت شيخنا عندهم عصارتهم لعلى لو تذكر لطيفة أو تذكر لنا يعني لا. نعم يعني أذكر ما ذكره الشيخ عبد عايز بن باذ رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد بن إبراهيم وكيف كانوا يطلبون العلم في ذلك الوقت أنهم كانوا يطلبون العلم يخرجون قبيل قبل الفجر بساعتين كان يعد يواعد رحمه الله تبارك وتعالى بعض طلبته قبل الفجر بساعة أو بساعتين ليقرأ عليه بعض العلم وكانوا يدرسون إلى الضحى من الفجر إلى الضحى العود ثم يرتاحون قليلا ثم يكملون إلى صلاة الظهر ثم يقرؤون ما بين الظهر والعصر ثم يرتاحون قليلا ثم يقرؤون ما بين المغرب والعشاء ثم وهكذا دواليك وهذا يعني زمن قريب جدا وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى أيضا من الناس الذين لهم هم عالية جدا في الطلب ويذكر لنا أنه في صغره كان ما يلعب مع الأطفال وإنما كان يجتهد في الطلب والبحث والقراءة والحفظ رحمه الله تبارك وتعالى وما نقل أيضا عن الألباني رحمه الله تعالى أنه ربما جلس ستة عشرة, ستة عشرة ساعة طيب في المكتب بحث عن الحديث أو غير ذلك ويقول جلست أربع ساعات على السلم وأنا أقرأ كتابا يعني شغلت به وأنا على السلم يقول كانت همته عالية جدا رحمه الله تعالى فالقصد أن الهمة العالية ليست متوقفة على أشخاص أو على زمن من الأزمان أبدا بل إذا اجتهد الإنسان وأحب العلم وبذل فيه الوقت فإن الله تبارك الله ييسر له ذلك كله وحفظت القرآن هؤلاء الآن وحفظت السنة ما, ما يعني وقع لهم ذلك إلا بهمة عالية وإن كانت هذه الهمم تتفاوت لكن في النهاية الهمم عالية جدا عند الكثيرين الله الحمد والمن في الإنسان لا يبخس نفسه حقها وكل وكلنا إن شاء الله نستطيع ذلك ولكن يحتاج شوي أن يجتهد الإنسان على نفسه والله المستعان والله على وعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي الله, الله, الله, الله, الله يحفظكم الله يحفظكم سلامك من الله, الشيخ ونفع الله يا مرحبا الشيخ الله سلام عليكم رحمة الله, الله, الله الله يوفقنا وإياهم ويحفظنا ويحفظهم ويحفظ أبلادهم ويصلح لهم درياتهم اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله في أمان الله